و إ ذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون, يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا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 لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا ً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 وقذف ََََ في ِ قلوبهم ُُُِِ الرعب َُّْ فريقا ًَِ تقتلون ََُُْ و َ ت َ أ ْ س ِ ر ُ و ن َ فريقا ًَِ و َ أ ا و ر ث َ ك ُ م ْ أ ارضهم ُْ وديارهم َََُْ و َ أ َ م ْ و َ ا ل َ ه ُ م ْ وارضا َ لم َ تطئوها ََ وكان َََ الله َُّ على ََ كل ُِّ شيء ٍَْ قدير ًَِ ا يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا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 إ ن الله كان لطيفا خبيرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا إ ل ا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم ولكن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 ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن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 وبنات خالك وبنات خالاتك التي ل ا هاجر لمعك وامراه مؤمنه ة ان م م م ر أ ة ؤ ة إِنْ وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي أ ان, أن يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فردنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء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 لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا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 لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون, يقولون يا ليتنا أ ط ع ن ا الله و أ ط ع ن ا الرسولا فقالوا ربنا إ ن ا اطعنا سادتنا وكبراءنا ف أ ض ل و ن ا السبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب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 م و س و ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ا ت ب و ا ا ل ل ه و ق و ل و ا م الاسلاميه د د ي ي ا ص ح لكم م أ ع ل ك و ف اسماء ذنوبكم ومن ي الله و ر س و ل ه ف ق ح س ن ى